قالوا لا إله إلا الله أحله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها وبث منهما تجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي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 لمن أراد تحميل الكتاب الرابط أمامكم هذه المحاضرة السادسة على ما أتذكر يعني عندكم الآن رابط, رابط الثاني هذا رابط الكتاب وكما تعودنا في كل حلقة في كل مجلس أن نطرح سؤالا يتم الجواب عليه في ناية الحلقة سؤال حلقة اليوم يا ريت لو نكتبه عند عندكم سؤال حلقة اليوم هو له علاقة بالدرس بالدرس السابق خلنا درتنا في في في الحلقة السابقة قاعدة مهمة وهي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني لو تذكرون ذكرنا هذه القاعدة في سؤال الحلقة حققتهم مرتبط بالدرس السابق وهو جوز الشافعي العين هل هذا الكلام على ظاهره أم فيه نظر سؤال يقول جوز الام الشافعي العين ما العين ها هل هذا الكلام فيه نظر أم على ظاهره وما توجيهه؟ وما توجيهه؟ نعلم أن السلام قد نهى عن بايعينه. ثم نقل عن الشافعي أنه جوز العيمة. ما توجيه هذا الكلام؟ نعم. اليوم مع القاعدة الثالثة، نعم جاوز الشفيع البيع العينة، بيع العينة هذا كان في طهيري وفي نظر وما ما توجيهه، تمام كده القاعدة الثالثة قاعدة اليوم عندكم يعني عندي صفحة 39 وتلاتين. القاعدة الثالثة كل ما جاز نفعه جاز بيعه إلا مستثنه الشرع. كل ما جاز نفعه جاز بيعه الا ما استثنه الشرع يا ريت يكون معانا الورقه والقلم لاننا اليوم هنبدا الشرح برسم سنرسم يا ريت هنرسم دائرتين ألف وباء ما يا جماعة. عند الدائرة ألف هنكتب تحتها مبيعات لا نفع فيها. مبيعات لا نفع فيها. عند الدائرة باء هنكتب. مبيعات يعني أشياء تباع وتشترا فيها نفع عند الدائرة باء نكتب مبيعات فيها نفع عندنا كم هنا إذن عندنا دائرتان ألف وباء عند ألف كتبنا مبيعات لا نفع فيها وهي السلع ها التي تباع وتشترا وهي أشياء لا نفع فيها سواء لا نفع فيها لأنها من الأمور التي يعني لا تفيد الإنسان في شيء أو فيها نفع ولكن النفع قد حظمه الشارع فثارت كلا نفع فيها بمعنى مثلاً فيها نفع محلم فهذه لما حرمها الشارع صارت كأن لا نفع فيها كألات الله مثلا ها. فلما حرم الشارع بيع وشراء آلات المعازف لأن المعازف الموسيقى حرام صار نفعها ها ملغيا في نظر الشرع المهم عندنا ألف الدائرة ألف ودائرة باء الدائرة ألف مبيعات لا نفع فيها الدائرة باء مبيعات فيها نفع الإنسان ينتفع فيها في حياته في ثيابه في طعامه في شرابه ها. عند الدائرة بقى نرسم داخلها اسمه داخلها دائرة أصغر منها داخل الدائرة بقى نرسم دائرة أخرى أصغر منها فهذه الدائرة الصغيرة اكتبوا داخلها سلع لا تباع. لا لا تباع نشرح بقى يعني اللي رسب معنا هيكون ما إن شاء الله موضوعنا زر سهل نشرح ولما ننتهي من الـ من الـ من الشرح دائرتين تقول هل المعلم وصلت ماوصلت أم لا نقول الدائرة ألف هي السلع التي لا نفع فيها فالاصل ان الله عز وجل شرع البيع والشراء بين الناس لينتشر لي المنافع الس البائع ينتفع بالمال المشتري ينتفع بالسلعة سواء كانت طعاما ثيابا آلة ركوب مثلا شيء يجلس عليه فالأصل أن الله جل قد شرع البيع لمصالح العباد وعليه فالأشياء التي لا نفع فيها فقد حرم الشارع بيعها لأن بيع الأشياء التي لا نفع فيها هذا من المال وقد نهينا عن تضيع المال لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل فالإنسان حينما يشتري شيئا لا نفع فيه فقد أهلم أهلك ماله بالباطل وأيضا الإنسان حينما, حينما يبيع والإنسان أيضا حينما يبيع شيئا لا نفع فيه فقد أكل مالا بالباطل. وصلت كده يبقى البائع حينما يبيع شيئا لا نفع فيه فقد أكل منا من الباطل والمشارع أيضا حينما يشتري شيئا لا نفع فيه فقد ضيع ماله بالباطل وقد قال تبارك تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ده ملخص الدائرة ألف أن الأشياء التي لا نفع فيها فالشارع قد حرمها ندخل على الدائرة باء الدائرة باء هي أشياء التي فيها نفع الأشياء التي فيها نفع الإنسان في طعامه في شرابه في كما في كافة نواحي الحياة الأصل في الدائره أن الأشياء التي فيها نفع فهذه الأصل فيها جواد البيع والشراء وأحل الله البيع لماذا لأن الشيء الذي فيه نفع يحتاج إليه إنسان فلما كان الإنسان محتاجا إليه فقد جوز الشارع بيعها وشراءها من باب إيه؟ من باب تيسير مصالح العباد، لكن فتنبهوا لما بعد لكن ب لكن هناك دائرة أصغر داخل الدائرة إيه ب وهي أشياء لا تباع هذه الدائرة الأصغر ذي هي جزء من الدائرة باء الكبيرة يعني يعني هذه الدائرة الأصغر هي أشياء فيها نفع لأنها داخل الدائرة الكبيرة إذن هي أشياء فيها نفع ولكن مع أن فيها نفع فقد حرم الشارع بيعها وشراءها أقول الثاني الدائرة ألف كلها أشياء اللي نفع فيها فهذه خارج المشروعيينات وعلى الشرط. الدائرة باء سلع كلها فيها نفع فالشارع يجوز البيع والشراء لكن يخص منها الدائرة أصغر أشياء فيها نفع معا نعم ولكن حرم الشارع مع فيها من نفع مع ما فيها من نفع ومع ذلك حرم الشارع بيعها وشرائها لما سأتي الكلام عن ذلك دا ملخص القاعدة إذا والمرة تانية ملخص القاعدة ان الأصل أن الأشياء التي فيها نفع للعباد فهذه قد جوز الشارع بيعها وشرائها ولكن هناك أشياء فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع بيعها وشرائها والثاني الأصل عام أن الأشياء التي لا نفع فيها يحرم بيعها وشراؤها، وأن الأشياء التي فيها نفع للإنسان ها هذه الأصل أن تباع وتشترى، ولكن هناك بعض السلع التي مع ما فيها من نفع ومع ذلك حرم الشارع بيعها وشراؤها لما جاءت التفصيل. هذه مقدمة قاعدة اليوم. المقدمة قد تكون صعبة لكن إن شاء الله بالأمثلة والأحاديث إن شاء الله يكون الكلام واضح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مبيعة الخمر والموتى والخنزير والأصنام النبي صلى الله عليه وسلم بيهديس الصحابة الله قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فالصحابة هنا استشكلوا قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يا رسول الله أنت تخبرنا أن الله حرم بيع الخمر نعم والموتة والخنزير والاصنام ولكن هناك أجزاء من الميتة التي حرم الشارع بيعها هناك جزء منها هو إيه شحوم الميتة؟ نحتاج إليه فإنه قاعدة الثالثة عندي صفحة تسعة وثلاثين صفحة تسعة وثلاثين فقالوا عندكم ستة وعشرين نعم فقالوا يا رسول الله أنت أخبرتنا أن الله عم بيع الميتة ولكن هناك جزء من الميتة فيه نفع وهو شحوم الميتة شحوم الميتة ده جزء من الميتة كان يطلبه السفن وتدهن به الجلود ويستصبح به الناس ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أن العجل حرم بيع هذه الأشياء الأربعة فهنا الصحابة استشكلوا فقالوا يا رسول الله نحن نعلم حديث في يعني نحن نعلم أن الأشياء التي ليس فيها نفع نعم لا يجوز أن تباع لتشترى ولكن هناك الميتة فيها نفع لنا وأنت أخبرتنا أنها يحرم أن توعت اشترى ألا يكون النفع الذي في الميتة مسوغا بجواز البيع والشراء؟ قال لا هو حرام ننظر الحديث عشان محتاجين نتدبر في إيه؟ في معنى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لا هو حرام هو هذه هل تعود على قوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله حظّ مبايع الخمر والميتة وخنيلة أصلاً؟ أم هو تعود على قولهم هم أننا ننتفع بشعوم الميتة بمعنى؟ هو حرام، هل هذا التحريم ينصب على بيع الأشياء التي ذكرها عنه سلم؟ أم على أم ان هذا التحريم ينصب على استخدام شعوم الميتة؟ استعمالها نفسه؟ ها؟ هناك خلاف بين العلماء والراجح الذي عليه جمهور العلماء ان لفظه هو لفظة هو حرام إنما تعود على البيع والشراء وليس على الانتفاع يعني هو هو, هو السلام قد ذكر حرمة البيع وهم قد ذكروا مشروعية النفع فعقب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله لا هو أي أن البيع بيع والميتة والخنذير والأصنام هذه يحرم بيعها وعلى الله من وجود نفع في شحوم ميتة فهذا النفع لا يسوغ جواز البيع طب ما الدليل على أن نفذة هو حرام تعود على البيع وليس على مسألة الاستعمال الدليل على ذلك أمور. الأمر الأول إجمع العلماء أن العلماء أجمعوا على جواز استخدام الميتة في اطعامها للكلاب دم أفهم حاضن نقول ثاني حديث جابر بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حلم بيع أشياء أربعة تحريم البيع اي خمر والميته الخنزير اصلا فهذه أشياء يحرم أن تبيع يبقى الكلام عن تحريم الإيه البيع فهنا أصحابه تشكدوا نعم يا رسول الله يحرم بيع الميتة سمعنا الأطاع ولكن نحن نحتاج إلى شحوم الميتة لأننا نستخدمها في أشياء معينة فإذا أنت حرمت أن تباع و ونحن نحتاج إلى نفعها فلا يكون هذا النفع الذي فيها يثور ويعطينا رخصة أن نبيع ونشتري فيها لأن فيها نفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها بالمعنى يعني قال وإن كان فيها نفع فأيضا بيعها حرام إذا هنا في هذا الحديث كما ذكرنا أن رفضه هو حرام ها لا يعود على الانتفاع بالميتة ولكن يعود على البيع والشراء الدليل الدليل أن العلماء أجمعوا على أن الميتة يجوز أن ينتفع بها ها مثل إنتم مثل عنده حمار مثل ميت أعزكم الله قالوا يجوز أن يقدمه للكلاب تأكله إذا هذا إجماع على جواز الانتفاع بالميتة أن تقدم طعام للكلاب مثلا فهذا الإجماع دليل على إيه يدل على أن ها الميتة يجوز أن ينتفع بها ها كطعام للكلاب أو لطلق السفن أو ما سوى ذلك إذن هنا أريد نفرق بين أمرين مشروعية البيع ومشروعية الانتفاع هذه مهمة ركبتوا فيها لو سمحتم عندنا أمران مشروعية البيع ومشروعية الانتفاع مشروعية الانتفاع ها مشروعية الانتفاع لا تستلزم مشروعية البيع وعلى الاستراحة ركبت اكتبوا لو سمحتوا مشروعية الإيه مشروعية الانتفاع بالشيء لا يسوغ مشروعيه البيع والا فقد يجوز ان انتفع بسلعه ويكون الشرع قد مثال زي شحوم الميته كده؟ لكن مشروعية هاء اه اه زي عندي عندنا الانتفاع البيع مشروعية الانتفاع لا تسوّغ مشروعية البيع بمعنى, إيه؟ بمعنى أن الشيء ما قد يكون فيه نفع ولكن يأتي دليلنا الشر يحظم أن يباع ويشترى فنقول سمع ها؟ لكن العكس صحيح بمعنى, إيه؟ بمعنى أن الشيء الذي لا نفع فيه هنا لا يباع ولا يشترى الشيء قد يكون فيه نفع ومع ذلك الشر يحظم أن يباع ويشترى ولكن إذا كان ليس فيه نفع فقولا واحدا لا يجوز أن يباع ولا يشترى والله استعاد حاضر نقول تاني. بنقول والله أعلى وأعلم أن الأصل في الأشياء التي لا نفع فيها هذه أنها يحرم أن تباع وتشترى اصول فقه البيوع ها أدلت نصت على أن الأشياء التي ليس فيها نفع هذه يحرم أن تبع وتشترى لأن بيع وشراء الأشياء التي لا نفع فيها هذا من تضيع المال وقد نهينا عن إضاعة المال اعكز بقى وهناك أشياء قد يكون فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع أن تباع وتشترى لماذا؟ لحكم س سنذكرها الآن سؤال كيف يكون فيه نفع ايوه ممتاز يا كيف كان يكون في نفع ولا رياء احنا عندنا مثال الميتة الشارع حرم بيع الميتة لانها نجسه يحرم بيع النجسات لكن هناك في جزء في الميته اللي هو نجسه ديت في جزء منها نحتاج اليه اللي هو شحوم الميتة كان قديما يحتاج إليه في الاستصباح زي زيت مثلا للمصباح او في طلاء الصفن او في دهن الجلود ها ما أنت لو تصبروا يا جماعة سعنديكم أمثلات طب. آه، سؤال مهم، كيف يكون في نفع ولا يبايع؟ نأخذ مثال على كده كلب الصيد أعزكم الله كلب الحراسة كلب الزرع ها الكلاب فيها فائدة، كلب الصيد فهذه النوع من الكلاب فيها نفع كلب الصيد ينتفع به في الصيد كلب الزرع في عماية الزرع من الذئاب. كلب الحراسة في حماية البيوت فهذه الأنواع من الكلاب فيها نفع ولا فش نفع فيها نفع ومع ذلك فقد حظم الشارع بيع الكلاب ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح حديث جاد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور آه ده ما مهم جدا ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن ثمن الكلب والسنور هنا وكأن سائل يقول ها نحن نحتاج إلى الكلاب اللي عنده زرع اللي عنده آه مثل آه أشياء يريد أن يحرسها، اللي عنده يحتاج إلى الكلب في الصيد فالإنسان قال يحتاج إلى الكلب الله، ومع ذلك حرم الشارع بيع وشراء الكلب فهذا مثال لأشياء فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع أن تباع وتشترى السنور للهرة أو البثة أو القطة كما تسمى، فالسنور قد يحتاج إليه أهل البيت في أهل بيت عندهم في إيران، وقد أتعبوهم جدا، ها، فاحتاجوا إلى هرة السنور الشيخ السنور لا الهرة، فاحتاجوا إلى هرة ها على هذه الفئران، يعني هم أتوا بسم الفئران، فالفأر كلس السم واحتاج إلى المزيد، فقال هل من المزيد؟ ما أثر فيه؟ فقالوا نأتي له بهرة ها سنور فهنا لم يجدوا ها هرة في الطريق نعم الهرة البسة نعم القطة أي أن كان فالسنور ده مثالي أشياء فيها نفع ومع ذلك حلم الشارع بيع الهرة طبعا عندنا في تجد أسواق لبيع الكلاب وأسواق لبيع الهرة نهى الشارع عن بيع وشراء الكلاب و... أو قطط وإن كان هذه الأشياء فيها نفع إذا هذا الحديث مثال, إيه؟ مثال لأشياء فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع أن تباع وتشترى أظن كده بدأ الكلام يتضح أظن كده بدأت الغيامة تزول وتنقشع والرؤية تتوضح شوي صح كده احنا بدأنا الدرس كاد بس كان فيها إيه صعب شوية بس كده أظن الرؤية بد بدأ تتطبع وإيه ويظهر النهار وتنقشع على صح كده؟ اه طب كده الحمد لله مثال آخر لأشياء فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع أدوات اشترى الرواف النجيز ما هو الرواف اللي هو رجيع الحيوان الرجيع ترى الحيوان اللي هو ال... الخارج من الحيوان هو ليسمى رجيع لغة رجيع لأن لأنه رجع من حال الى حال كان طعاما لما أكل الحيوان ثم تحول إلى الروث فرجع من حال إلى حال فسمى رجيع وسمى روث لنقول الأرواس يا جماعة نوعان الروث نوعان إذا كان روث يخرج من ماكل اللح فهذا طاهر يباع ويشترى أم إذا كان هذا الروث خارج من مما لا يأكل لحمه كالحمار الأهلِي مثلا فروث ما لا يأكل لحمه هذا نجس. روث ما لا يأكل لحمه هذا نجس. فعندما زيد يملك أرضاً ويحتاج إلى أن يسمد الأرض، زيد يمتلك مساحة من الأراضي، فيحتاج إلى روث لتسميد الأرض. فهل له أن يشتري أرواف نجسة؟ نقول حرم الشارع بيع النجسات. إيه الدليل على تحريم بيع النجسات؟ مم. ما الدليل على تحريم بيع النجسات؟ الأرواف نجسة. لو الرج نعم. إن كانت مما يؤكل لحمه فهي طب إد... كانت طبعا الدليل على ان نوع ما يؤكل لحم طاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في مرابط الابل في مرابط الغنم اه لا الدليل لانها نجسه الدليل لما اقول دليل انه هو قال قال رسول لا لا مش حديث اللي... لا لا ليس هذا ايه الدليل على حوم بيع النجاسات لا مش حا... مش هقكم لما تجاوبوا حديث جابر لا حديث جابر لا لا لا لا يوحل خو... لا حديث جابر. نتكلم عن المسألة البيع. إِنَّ اللَّهَ حَدِيث جَابِرٌ قَالَ فِي نَسْلَمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَامًا بَيْعَ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ وَالْمَيْتَةُ نَجِسَةٌ نعم حديث أحسنتي. ممتاز المخيرة. هو حديث جابر في أول مجلس صح كده. فنرجع مرة تانية لزيد الذي يملك أرضاً. ها قال له حرام. نرجع إلى زيد. زيد يملك أرضاً. فيحتاج إلى رواص لتسميل الأرض. فهنا نقول له أمامك أمران أن تسمد الأرض بروث لمأكول اللحم وإما أن تسمدها بروث لغير مأكول اللحم فسيقول ما الفارق بينهما علمني قلنا له روث ما لا يأكل اللحم هذا نجس فيحرم عليك أن تشتريه لتسمد الأرض أما رواس ما يؤكل لحمه فهذا طاهر فيجوز لك أن تشتريه لتسميد الأرض إذن الأرواس النجيسة ها مثال لأجماعة الأرواس النجيسة مثال لأشياء يجوز نفعها مع حرمه بيعها وصلت كده فهنا قد نستشكل طب الإنسان قد حقا يحتاج إلى أرواس نجسه وها والشريعة بيع النجاسات ثم ما المخرج نقول المخرج ها أن مثل أن يأخذ هذه الأرواح مثل من جار له عنده جار مثل عنده مزارع عزكم الله أخذها على سبيل مثل الهدية فدون أن يصنع فيها شيئا لما لأن الشارع حرم بيع النجاسات إذا بيع الأرواح النجسة مثال لما يجوز نفعه مع حرمة بيعه. مثال آخر عندكم طبعا في الرسالة والله أنه قلت مهمة ولكن عشان إحنا ايه بنحاول نوضح الكلام يعني تطرأه يعني القرطبي بيقول أجمع المسلمون على تحريم بيع القمر وبيع الدم وفي ذلك دليل على تحريم بيع النجاسات والعذرات أحليم بيع النجسات والعذرات وقال أمام جويني لكم الروس الطاهر لبقى سبعية نعم الطاهر مما يجوز أن يباع ويشترى لأنه طاهر فزيد هذا الذي يحتاج إلى روس نقول أمامك مخرجان إما أن تشتري روس مما اللحم أن يباعه ويشترى وإما أن تأخذ النجس من جاري لك دون أن دون أن تدفع فيه فلسا واحدا قال إمام جويني هذه نقلت عندكم في في في في الكتاب. قال إمام جويني الأعيان النجسة يمتنع بيعها وإن كان منتفعا بها. بيقول الأعيان اللي النجسة يمتنع بيعها يعني يحرم بيعها. قال وإن كان منتفعا بها حتى لو فيها نفسها لكن ايه تقول ااا تقول أن مشروعية النفع ها ليس دليلاً على مشروعية البيع مشروعية إيه؟ النفع ليس دليلاً على مشروعية البيع مش عشان هي في نفع تقول بقى يجوز أن تبعه وتشترى مثال آخر مثال آخر مسألة لحوم الأضاحي مثال اخر رجل زايد من الناس في عيد الاضحى ها اراد ان يطبق سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتى ببعير ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كسر عظم الميت ككسر حيا كل ذي يؤمن لا تجوز وسائل. مثال آخر على أشياء مثال آ مثال آخر على أشياء ينتفع بها مع حرمة البيع والشراء زيد أتى بأضحية فضحها بعد الصلاة امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل لزيد الذي ضحى بضأل مثلا أو ببعير هل له أن يبيع أي جزء من جزاء الضحية نقول لا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له أي ليس له سواه فالضحية بجميع أجزائها مثال على إيه؟ مثال على قاعدة الباب وهي أشياء يجوز أن ينتفع بها دون أن يبيع منها شيئا يعني المضحي يأخذ جزء لنفسه لأهله للمساكين الفقراء لكن يحرم عليه أن يبيع أي جزء من أجزاء إيه الأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع جل أضحيته فلا أضحيت له تمعا علة هذا الحديث أن هذا مضحي قال اشترى بماله ها؟ الأضحية فقد أخرج ماله لله واشترى أضحية فحينما يبيع منها جزء بالمال فكأنه قد عاد في عمله الصالح هو أخرج هذا المال لله واشترى أضحية فحينما يبيع جزء من الأضحية هو كأنه يعني عاد في المال الذي اخرجه لله فعاد اليه المال مره اخرى لأنه وهذا لا يجوز هو اخرج المال لله فاشترى اضحيه فلا يعود في احسانه وفي بره فلا يبيع منها شيئا مثال آخر على اشياء يجوز نفعها دون بيعها رجل عندنا نركز المثال زيد وعمرو زيد احتاج قرض من عمرو ركزوا لو سمحتم لو سمحتم نركز عندنا ايه اللي عايز يكتب, يكتب عشان محدش يقول مش فاهم عندنا يا جماعة انا هكتب عندنا زيد وعمرو زيد احتاج قرضا من عمرو فعمر قال له انت تعلم يا اخي خراب الزمن في هذه العصور فانا اعطيك ما شئت ولكن اتني برهن رهن اضمن حقي فزيد اتى آه إلى عمر ببقرة أعزكم الله قال هذه البقرة اجعلها عندك رهن وعطين مثلا عشرة ألاف, الاف. وخذ هذه البقرة رهن عندك إذن البقرة ستص... ستكون رهنا عند... رهن عند من ستكون رهنا عند عمر فزيد أخذ المال انتفع به وظلت البقرة سنة مثلا عند عمر هنا ننظر البقرة تحتاج إلى نفقة يطعمها مثلا فينفق عليها فالشارع جوز لعمر لو عنده الرحم أن ينتفع بالبقرة ياخذ منها لبن مثلا أو سم بقدر ما ينفق عليها إنه أمر لازم ينفق عليها وإلا هتموت طب هو ينفق عليها مقابل ايه قالوا له أن ينفق عليها وينتفع بما يخرج منها بس الانتفاع يكون ب يكون بقدر ينفقه لو كله ينفق عليه عشر جناحات ينتفع منها فقط بلبن مثلا أو سم بقدر ما ينفق عليها. هل لعمر أن يبيع البقرة؟ لا ينفعش ليست ممكن له لكن ينتفع بها بقدر ما يمشق فقط قالوا فهذا مثال لشيء يجوز أن ينتفع به لو عمر دون أن يبيعه هذا مثال لمشروعية الامتفاع دون البيع وصلت كده نحن كده انتهينا من المعنى الإجمال للقاعدة. فرع على القاعدة. فرع على الق. قبل قبل ما أنت فار. أي سؤال في اللي فات؟ بس سؤال في القاعدة بسم الله. جايين نسأل خارج الكلام. قبل لأن تفرع على القاعدة. أي سؤال في اللي فات؟ أنا أعطيكم في دقيقتين ملخص ما ملخص الدرس. نعم نعم. عمر ويمتسع من الأقرى بقدر ينفق عليها، ولكن ليس له ليس له أن يبيعها لأن ليست منكلا، هي ملك لزيد. أعطيكم ملخص القاعدة. نقول ملخص القاعدة أن الأصل أن السلع والأشياء التي لا نفع فيها يحرم أن تباع تشترا، لأن بيعها وشراها من طبيع المال. نجد ناس من السفهاء والله. بيشتري أشياء يعني ليست لها قيمة يقولون هذه هذه العصا التي أنسك هتلر هذه المرآة التي نظر عليها هتلر هذه السجادة التي مشى عليها والله العظيم أمر من السفه بمكان ولا سوف يسألون عند ربهم عز وجل لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اتسب وفيما أنفقه نقول مرة تانية الأصل أن الأشياء التي لا نفع فيها هذه يخرم أن تواعد الشرق لأن بيع وشراء ما لا نفع فيه من أربعة المال، فالمشتري حينما يبيع شيء لا نفع فيه فقد أكل مالاً من باطنه، والمشتري حينما يشتري شيء لا نفع فيه فقد أضع ماله في الباطل إذا نقول الأشياء التي لا نفع فيها يحرم البيعها وشرائها. الجانب الآخر الأشياء التي فيها نفع الأصل العام جواز بيع وشراء وأحل الله البيع. ولكن هناك من الأشياء التي فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع ان تباع وتشترى مثال, مثال ها بيع الكلام مثال بيع الهرم مثال بيع الميتة مثال آخر بيع الأرواس النجسة مثال آخر بيع أي جزء من أجزاء الأضحية إذن هنقول بقى قواعد للناس اللي هم إيه يعني إيه ها إذن هنقول قاعدين كده، اللي فهم فهم فهم يعني أكيد موتش حاجة مشروعية ااا مشروعية النفع ها تستلزم مشروعية البيع وانت نكت مع بعضي خمسة الأول مشروعية البيع، ها نقول من الاول. مشروعية البيع تستلزم مشروعية النفع، ومشروعية النفع لا تستلزم مشروعية البيع. اللي فاهم الفهم. ونفهمش أكيد ما هوش حاجة. مشروعية أحسنتي. مشروعية النفع، ها. لا مشكلة مو مسدد لا لا مشروعية النفع أيوة أو مين سيني طيب مشروعية البيع تستلزم مشروعية النفع مشروعية الإيه البيع تستلزم مشروعية النفع لأنه لا يوقع الشراء إلا ما كان فيه نفع. أما مشروعات النفع فلا تستلزم مشروعات البيع. فهناك أشياء فيها نفع ومع ذلك الشارع حظر ضيعة. موعمر. مشروعات النفع مشروعات النفع تستلزم مشروعات البيع. مشروعات البيع لا تستلزم مشروعات النفع لما لأنه هناك أشياء فيها نفع ومع ذلك حرم الشارع أن توقع الشراء لحكم أخرى. موعمر قريب عنه هذا كلامها هو. تمام كده صح كده واللي ما فهمش اسف يعني يبقى انه اخر القواعدين دولت يبقى ايه اعتبرني ما قلتش حاجه خالص ونخليه على ايه على الشرح اللي اللي ذكرناه اذا نختم الكلام فنقول بناء على ما سبق فاننا نقسم المبيعات الى اصناف نقسم المبيعات الى اصناف وهذا الكلام مكتوب عندكم في مذاكره نعطيكم رابط الرساله رساله قواعد البينات هذا هو رابط الرساله آه oh, هذا أرض بناء على ما سبق نقول أن المبيعات تنقسم إلى يرسم المرض تقسيم شجري آه, يبقى هو أفضل. تنقسم المبيعات إلى أصناف. الصنف الأول أشياء طاهرة فيها نفع. أشياء طاهرة فيها إيه فيها نفع. فهذا يجوز أن تباع وتشترى. أشياء فيها إيه أشياء إيه طاهرة فيها إيه نفع بفي قايدين هنا أشياء طاهرة وفعلا نفع في هذه الأصل عام جوايز البيع والشراء إلا ما خصه الدليل زي إيه؟ زي الهر. ما الهرة طاهرة ولا نيسة الهرة طاهرة ومع ذلك حرم الشارع بيعها حرم الشارع وبيعها وشرائها ويتاني لحم الأضاحي طاهرة ومع ذلك حرم الشارع بيع أي جزء من الأضحية يبقى القسم الأول أشياء طهيرة فيها نفع فالأصل عام أنها إيه؟ يجوز أن تبع وتشترع إلا ما خصه الدليل هذا رقم واحد رقم اثنين أشياء نجسة فالنجس يحرم بيعه قولا واحدا أشياء نجس يحرم بيعه سواء فيه نفع أو لا وهل نجسات فيها, فيها نفع نعم هناك من النجسات ما ينتفع بها مثل إياش محمد زي أرواف ها ما لا يأكل لحمه. هذه فيها نفع. وصلت كده؟ أنا أسف حاضر. لا حضرتك الكلام الموجود على نوفر في الرسالة يا جماعة. يعني هذا الموجود على نوفر في الرسالة. أذونه صفحة تسعة وعشرين أو 30 هذا التقسيم عندكم بالنص في الرسالة. ارجع عليها. ومع ذلك نقول من أول تاني. المبيعات أقسام قسم الأول طاهر فيه نفع اثنين أشياء نجسة فالنجس قالوا واحدا يحرم أن يباع واشترى وين الدليل على تحريم بيع النجسات حديث جابر إن الله حرم بيع الخمر والميته والميته نجسة والخنزير والاصنام نعم الزيادات نعم. حاضر نقول حاضر لن نسلم إذن اثنين أشياء نجسة الأصل عام تحريم بيع النجسات وإن كان فيها نفع المتنجس ما الفرق بين النجس والمتنجس النجس ما كان نجسا في ذاته زي الميت زي الفأرة إذا ماتت في السم في الفأرة نجس نعم لا لا العين النجسه زي الميت جلد الميت الذي لم يصبغ زي الخنزير ها فهذا يسمى نجس اما المتنجس فهذا شيء طاهر وقعت فيه نجاسه بمعنى ايه قدر اللبن وقعت فيه الفاره ها فماتت فيه هذا اللبن يسمى إيه نجس؟ لا يسمى متنجس. لأن أصله كان طاهرا وقع فيه نجس. ها وكذلك السمن ها وقع فيه فأر فنجسات أو الزيت. المتنجس هو عين طاهرة كما قالت إني إيه؟ مش عارف أحسن تيسيج. المتنجس عين طاهرة أصابته نجس. اما النجس فهو ما كان نجسا نجسا في عينه واعلموا نعيم احسن لك يا شيخ نعيم انا لما احسن القراء سمحنا نعيم. اللهم ارزقك نعيم اهل الجنه يا نعيم. والمتنجس هذا نوعان يبقى عندي اشياء ثلاث عندي طاهر ونجس ومتنجس طبعا النجس لو اتينا به أتينا إليه بماء المحيطات لم يظهر الشيء النجس لو جئناه بمياه المحيط الهادي والأطلنطي فهذا خلاص هو نجس ها أما المتنجس فهل يطفر هل قابل لأن يظهر ها نقول في مسألة بيع المتنجس ها طبعا المتنجس إذا, أمكن يعني إذا كان قليلا نفرق بين قليل والكثير لكن هنا موضوعنا عن البيع والشراء هل هذا الشيء المتنجس يباع ويشترى نقول إذا أمكن تطهير المتنجس جاز بيعه بمعنى إيه اناء كبير من السمن وقع فيه صأرة فإذا أذن الفأرة وما حولها فهنا قد أذن العين النجز والفر وما حولها لو السمن المتنجس فلنا أن نبيع السمن. وصل كذا السمن الجامد طبعا نعم. المتنجس على نوعين إذا أمكن تصيرو جاز بيعه وإلا لم يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وكلوا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السمن الذي وقع فيه الجزء المحيط التي وقع فيه الفأرة وقال بعدها وكلوا سمنكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نختم القاعدة بفائدة بيع المتنجس الماء المتنجس حرام نقول الماء المتنجس إذا أمكن تطهيره جاز بيعه بمعنى إيه تطهير ماء متنجس ها يكون بالمكافر أما إذا لم يمكن تطهيره فبيعه حرام لما احفظوا هذه المتنجس الذي لا يمكن تطهيره حكمه حكم النجس نقول تاني المتنجس الذي لا يمكن تطهيره حكمه حكم النجس في إيه؟ في البيع والشراء وفي المعاملات وفي تنجيس ما حوله يبقى المتنجس إذا لم يمكن تطهيره أخذ حكم الإيه النجس نختم القاعدة هذه لأننا قد عليكم بفائدتين الأولى نركز ما عشان نحن كده وصلنا خلاص الفائدة الأولى وهي من نحتاج إلى شيء من الأشياء التي يحب أن تباع وتشترى ولكن فيها نفع فماذا أفعل يعني إيه الكلام ده بلدة كثرة فيها الفئران فأتوا إليها بالصم فكما ق قلنا أن الفار كان ياكل الصم السم يقول هل من المزيد ولا يعني يؤثر فيه شيء فقالوا ائتوا لهذه الفئران بايه بهرة. بهرة فهنا الرجل الذي في بيته فئران لم يجد من يعني يعطيه هره على سبيل الهدية مثلا ولم يجد هره في الطريق فماذا فعل؟ مر على سوق القطط تباع وتشترى فماذا قال ماذا أفعل أنا الآن أحتاج إلى هرة لأرفع الأذى عن أهل بيتي وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الهرة ماذا أفعل؟ نقول أن الذي يحتاج هذه قاعدة عامة أن الذي يحتاج إلى شيء لنفعه وكان هذا الشيء حرم الشارع بيعا نقول ولم يجد من يعطيه إياه على سبيل مثل الهدية له أن يشتريه لحاجته إليه لهذا مقام ضرورة فقد نص ابن حزم فقال رحمه الله قال ابن حزم لا يحل بيع الكلب هذا عندكم في المذكره موجود أيضا قال ابن حزم لا يحل بيع الكلب قال فمن اضطر إليه ولم يدد من يعطيه إياه فله ابتياعه يعني ابتياعه يعني شراءه قال وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه ثمن متى قدر عليه كرشوة في دفع الظلم يعني إنسان مثلا مظلوم وهذا الظلم وقع عليه ولن يرفع عنه إلا إذا دفع مال له أوراق لا تنتهي إلا إذا دفع مال فهو يكون حكم المضطر ها؟ والاسم يكون على الآخذ فكذلك هنا كما نص ابن حزن رفو يحتاج إلى كلب أعزاكم الله لحماية زرعه من الزهب أو حماية أو للصيد ولم يجد من يعطيه كلبا على سبيل الهدية فله أن يشتريه وهذا سبيل الإيه سبيل الترار وصلت كده وكذلك مسألة الإيه الذي يحتاج إلى هرّة لمسألة ال ال الفئران. الفعيدة الثانية وهي إشكال نريد الجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم سماه هذا أيضا إشكال عندكم في في في المذاكرة. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنا فإذا قيل حرم الشارع أكل لحوم الحمر الأهلية فهل هذا يدل على تحريم ثمرها؟ يعني الكلام دواتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله إذا حرم شيئا ها شأن دي ناكرة في السياق الإثبات تفيد بإيه؟ الإطلاق إن الله إذا حرم شيئا حرم ربنا لما بيحرم شيء بيحرم ثمنه فهنا عندنا إشكال الشارع قد حرم بيع حرم أكل الحمر الأهلية فهل تحريم أكلها يدل على تحريم بيعها وشراءها؟ نقول لا إشكال لما؟ لأن الشارع لما حرم ثمن الحمر الأهلية حرم ثمنها لمن يشتريها للأكل أما من سيشتريها للركوب ها فقد قال الله والخيل والبغارة والحميرة لتركبوها ففارق بين جزار. يأتي بلحوم القمر الأهلية ويبيعها للناس فهذا نقول يحرم لمن يعلم عن هذا الرجل أنه يفعل ذلك أن يبيع له الحمير آه. نعم أما إن كان الرجل يشتري الحمار للركوب فهنا يجوز آه. إلى الله المشتك نعم الله فإن الله إذا حرم شيء حرم هنا في جهة التلازم لما يكون جهة البيع والتحريم متلازمة أما إذا, أما إذا كانت الجهة مفككة فيجوز فيجوز بيع الحمير الأهلية ل لليكون ركوبة للإنسان أما من يشتريها لأكلها مثلا فهنا نقول إن الله إذا حرم شيئا حرم سمنا نقرأ يعني فيه كلام ابن القيم جميل جدا ترجعوا لها ايضا كلام يعني طويل عندكم في رسالة كلام مهم جدا معنى كلام ابن لا معنى كلام ابن القيم المعنى العام الذي ذكرناه ان قوله الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيء حرم ثمن قال يرد به امران الاول ان ما هو حرم العيد والانتفاع كالخمر كالميت والخنزير والألات الشرك فهذه ثمنها حرام قال أما ما يباح الانتفاع به في غير الأكل كالحمر الأهلية والبغال ها فهذا قد يقال أنه لا يدخل في الحديث معنى كلام المقايم كما ذكرنا أن الذي يشتري الحمار لاستعماله في غير جهة التحريم فيدوز في البيع والشراء أما من يشتري الحمار, الحمار في نفس جهة التحريم لأكل هنا يحرم البيع بيع الميتة حباق الحيوانات أيوة احسنت احسنت نقول بيع الميتة لحظاق الحيوانات، حرم الشر وبيع الميتة. لا، يشمعها. هنا نقول يشملها التحريم، يشملها التحريم. إلا بقى لو مقام لو مقبا ضرورة إن إحنا الحيوان في في الحيوانات، سوف تموت وتهلك، ولم نجد إلا تاجرا واحدا أصر على بيع الميتة. هذه يسمى فتوى وليس حكم عام. لكن الحكم العام يحرم بيع الميتات، صائحة لحضاق الحيوان، لحضاق الإنسان، ضائق ال... كان لا يجوز اذا لو أن أحد منكم تبرع فكتب لنا ملخص ما كنا في هذه الساعة في أربع خمس سطور يكون مشكورا في مسألة الإيه ما مشروعية النفع مع مشروعية البيع والتلازم على يعني يكون يعني أحسن إلينا. ونفع إخوانه نفع الله بكم. نقول في فائدة الأخيرة نلحظ إمام التلازم بين النفع وبين البيع. فالأشياء التي لا نفع فيها يحرم بيعها. وهذه الأشياء التي لا نفع فيها على أقسام الأشياء التي حاضر هنجيبها سؤال حاضر،, حاضر. الأشياء التي لا نفع فيها على أقسام إما أن يكون لا نفع فيها من جهه الشرع. يعني إيه اللي نفع فيها في مقدار الشرع يعني هذه أشياء فيها نفع ولكن الشرع لما حرمها فقد ألغيت نفعها يعني إيه مثلا المسكرات ها ألات الله هذه أشياء فيها منفع ولكن لما حرمها الشارع فقد ألغيت ها منافعها يبقى أشياء لا نفع فيها شرعا أو أشياء لا نفع فيها حسن زي الحشرات هذه أشياء لا ليس فيها نفع ها فهذا يحرم ايه بيعوها نعم يحرم بيع الحيوانات الناجسة الحمارات الخائونات نعم مثل الكلاب والأفعال نعم يحرم بيع الميتات إذا كان سبيل الهدية والعطاء ف... نعم على الهدية والعطاء يعني مثلا إنسان مثلا عنده حمار فمات فصار ميت فله أن يعطيه, يعطيه هدية لجاره ليطعمه الكلاب مثلا وهنا نقتب بفتوى للجنة الدائمة بتسأل عن حكم بيع الحيوانات والطيور المحنطة توضع في الأسواق وتوضع في البيوت مثلا كتحفة، فما حكم بيعها؟ بيعها وشرائها؟ فقالت اللجنة الدائمة شراء هذه الأشياء لتكون تحفة في البيوت في تضيع المال. كما ذكرنا إنسان قال يشتري مثلا شيء أمن. يعني ذا قيمة له بالآلاف بل بالملايين ليكون مثلا يضعها إيه كتحفة في البيت. وفقراء المسلمين لا يجدون يعني ما يملؤوا بيوتهم طعاما وهذا من الترجيل والإصاف إلى هذا حد ننتهي صلى الله عليه النبي ولكن سؤال الحلقة طب سؤال الحلقة أي سؤال طيب لا والله مشروطون في أطفال والله العظيم لا يجدون يعني معدات خاويه لو ايه اصلا الفضوره يا جماعه اشكوا كان اقاع في الفيديو فيها صعبه شويه بس اظن بالامثله فكانت الطلاصم وانقشعت الغيامه وظهر ظهر المعنى المراد آه سؤال الحلقة موعد الدروس إحنا عندنا عندك أمك على بيظهر الجدول اللي مش ظاهر الجدول ظهر أمك إحنا عندنا الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة الجدول عندكم الآن اللي ظهر على الشاشة الأحد والاثنين بلا تاريخ. لا إحنا مش, شغل... مش محتاجين تاريخ إحنا بنشغل حدو وثمن وأربع وجمعة سعشر وكل يوم معين لِمَلِمدة. الأحد عندنا بالأمس كان في فوق الصيام، اليوم قواعد فوق البيوع، والأربع قواعد فوقية، والجمعة قواعد فوق الذكاء. فوضو أمري جئت من لختام الدرس. الله المستعان. ساعة عشرة بتوقيت مصر عشرة عشرة بتوقيت مصر والجدول أمام كهود إن شاء الله من الأربعة قاعد فقهية والجمعة قاعد فقه الزكاة والأحد فقه الصيام وعندنا قناة التليجرام في كل الدروس قناة أبواب الخير أبواب الخير على التليجرام ما أبواب الخير فيها كل الدروس سؤال الحلقة سيكون سؤال فقط لأفوض أمري لأنها جاءت متأخرة هي فقط على سؤال. السؤال لها فقط هي التي تجيب تعذيرا لها على تأخيرها حاضر نأتي بالرابط ان شاء الله ها السؤال للحلقة فوقت أمري في تأخير فهي التي تجيب على السؤال نسيت الموعد صلى الله عليه وسلم يلا الله مشتك السؤال معبد الرحمن حاضر السؤال يقول جودة الشفعية العينة فما توجيه ذلك؟ نياته الأصلي شراء أحسنت معبد الرحمن صح؟ نقول أحسنت إجابة صحيحة الشفعي حينما جوز العينة كما قال ابن القيم ليس كما شغب به الجاهلون فقال ابن القيم من قال أن الشفعي جوز العينة فالشفعي حديجه عند ربه يوم القيامه أما العينة التي جاوزها الشفعي هي التي خالت من الحيلة المحرمة خالت من الحيلة المحرمة إنسان اشترى ثلاجة وكان يريد حقا السلعه ولكن حدث له عارض احتاج إلى مال فذهب فباع الفلاجة هو قد اشتراها بالتقسيط مثلا لحاجته إليه حقا ثم عرض له عارض جائحة احتاج إلى مال فذهب فباع الفلاجة على نفس الرجل باعها نقبا فهذا وإن كان في صورتها صورة العينة ولكن هو لم يقصد ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نواه احسنت ما عمر الرحمن جزاك الله خيرا بنبرك فيك سدد احسنت جزاك الله خيرا إلى هذا الحد ننتهي الواجب الواجب الواجب الواجب اليوم بيقول كل ما جاز نفعه جاز بيعه إلا ما استثنه الشراء اذكر أمثلة ثلاثة الواجب يقول كل ما جاز نفعه جاز بيعه إلا ما استثنه الشراء اضرب أمثلة ثلاثة على هذه القاعدة هذا سؤال اليوم ويكون أيضا الإجابات بترسل على صفحة انفيز هذا هو رابط صفحة الفيس كل ما جزى نفع جزى بيعه إلا ما استثناء الشرع اضرب أمثلة ثلاثة على ذلك يرسل إجابات وطبعا في الفترة الأخيرة شهدت خمول وكسل من أخواننا وأخواتنا لن نحرك أحداً لكن فيه خمول وكسل من فلان أو فلان من الجميع إلا إلى القليل يعني. بسمعته عشان نرسل واجبات. مواعيدنا ان شاء الله يوم الأربعاء مع قواعد الفقهية في منظومة الشيخ محمد بن صالح العاض. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم الله.